بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الفال قل الانفاد بالله والرسول فتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كن انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا اتيت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينسقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند الردين ومغفرة ورزق كريم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 قاوموا بظل الباطل ولو كره المدرون